قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لي تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا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 وَجعَلَ الشمسَ ساج واللههُ أَبتَك منأَرب ب نبات ثم يعيدك فيهَا وَُخرجكم إخاج واللههُ جعَلَ لَكم الأربَ بِسط لتتسك منه سُبولًا في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 مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَدَعْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا